قضية الشيخ صقر رجل ينزف من أنفه لأنه مصاب بالرعاف. ولو بقي معتدل القامة سيؤدي ذلك إلى كفرة الدم النازل من فمه أو من أنفه. وإذا استلقى على ظهره حسب نصيحة الطبيب يتسرب الدم إلى فمه وحلقه. فما حكم صومه شرعا الرعاف وهو نزول الدم من الأنف إن وصل منه شيء إلى الجوف. بطل الصوم فإن لم يصل فلا بطلان وإذا شق على المريض حفظ الدم من الدخول إلى الجوف فله الرخصة في الفطر وعليه القضاء والله أعلم